وَنه فَلم يَزيدهُم دُعَ إِلاا فيراار وَإِني كلُ ماَا دَعَْتُهمم لدَوْفِرَ لَهُم جَعلوا صَابِعهُ فيِي آذَنِيم وَاسْتَعُ شَوْثابَهُم وَأَصُّ وَاستَكْ بَُسْتِكْ دار ثَُّ إِ دَعَتُهُم تم <تصفيق> آل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 ملَكُم لا تَرجونَ للَِّ يقَار وَقَدٍ خَلَ قَْكُمْ أَنْ تُوار ألَ تَرَكَي فَ خَلَقَم الله سَب سَمَا وَتطِبَقَاء وَجعل القَمَرَ فيِي إنِ نُ رَو وَجعَلَ الشَّمسَ سِعااجَ واللههُ أَبَتَكُم مِنَ الأرض نَبَاتَ ثمَُّ يُعيدكُم فيهَا وَيُخرجُكُمْ إخْاجَ واللهَّهُ جعل لَكُم الألضَّ بِسطَ للتَتسلكُ مِنه سُبُلَ في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 وَقَدِ أَْضَلُّ كَثرا وَلَا تَزِدٍ الطالِمِينَ إِلَّا ضَلَلَ مَِّا خَطاتم أُغْرِقُم فَأُذ خِلونَعَ فَلَمْ يَجِدُ لَهُمْ مِ دُونِ الَّ يأَنصَارَ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 رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا